سأيتم عن كم تكاه ريكسون؟ ثمانية وسبعون. ثمانية وسبعون. عادية كتيفيا. الصفات واحد. <أشي> الصفات واحد. <أشي> امرأة كبيرة السن امرأة كبيرة السن امرأة سمينة امرأة سمينة اتليش ناينين امرأة فضولية امرأة فضولية اوشي اوتو سيارة جديدة سيارة جديدة. نوب آوتا سيارة سريعة. سيارة سريعة. موكا مريحة, مريحة. ثوب أزرق. ثوب ازرق. punainen ثوب أحمر. ثوب أحمر. ثوب أخضر. ثوب أخضر. شنطة يد سوداء. شنطة يد سوداء. Ruskea laukku. Shantajad bunia. Shanta jednia. Valkoinen laukku. Shantatjad bayida. Shantat jeda. Mukavia ihmisiä. Nesun lutafa. Näs lutafa. Kohteliaita ihmisiä. Nasun muhaddabun. Nas muhaddabun. Kiinnostavia ihmisiä. Nasun muhimmuun. Nas muhemmuun. Kilttejä lapsia. Atfalun mahbubun. Atfal mahbubun. Ryhkeitä lapsia. Atfailun wakihun. Atvaal, wakihun. Ryhpaita lapsia. Atfailun muette boon. mu muette